يا من أظهر الجميل يا من ستر على القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريمة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز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 Subhanak ya la ilahe illa anta'l-amalanu, l'amalanu, khalliçna minan-nar